ب س م الله الرحمن الرحيم و ا ل م ر س ل ا ت ع ر ف ا ل ع عصفا ا ا ا ص ف ت و ل ن ا ش نشرا ر ا ت ف ا ل ف فرقا ا ا ر ق ت ف ا ل م ل ق ي ا ذكرا ت ع ذ ر ا أ و نذرا ن إ م ا توعدون ل و ا ق ع فإذا النجوم م ط س ت وإذا ا ل س م ا ء و إ ذ ا الجبال نزفت و إ ذ ا ا ل ر س ل أ ؤ ق ت ت ل أ ي يوم أ ج ل ت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الاولين ثم نتبعهم ا ل آ خ ر ي ن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 م و س و م ئ ذ ل ل م ك ذ ب ي ن إن ا ل م ت ق ي ن في ظ للعلوم ا و وفواكه م ا يشتهون ك ل و ا و ش ر ب و ا ه ن ي ئ ا ب م ا كنتم ت ع م ل و ن إنا نجزي ا كذلك ل م ح س ن ن ي و ي يومئذ للمكذبين ل كلوا و م ت ت ع و ا ق ل ي ل ا إ ن ك م م ج ر ا ب ل و ي ل ل م ك ذ ب ي ن و إ ذ ا ق ي ل لهم ا ر ك ع و ا ل ا يركعون و م و ي و م ئ ذ ل ل م ك ذ ب ي ن فبأي حديث بعده ي ؤ م ن و ن